فما كان جواب قومه إلا قال قتلوه أو حرقه فأنجاه الله فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون وقال إنما التخذن في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكثر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم ناطرين فآمن له لوط وقال إني مهادر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم وَهَدَيْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا, وجعلنا فِي ذُرِّيَّتِهِمْ نُوحًا وَأَتَيْنَاهُ الْكِتَابَ وَآتَيْنَاهُ أَدْرَكَ وَآتَيْنَاهُ أُجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَ ما تبقون فيها من أحد من العالمين؟ أإنكم لا تأتون الرجاء وتقطعون السبيل وتقطعون السبيل وتأتون في نادق الممكن فما كان فما كان جوابكمه إلا أن قالوا سنعذب بالله بعداب الله إن me no